قناة الشيخ شادم من سالم الكلباني تقدم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر وما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجدتها هي دارنا ولا تسلط علينا بذلوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسلمين منال المحسنين اللهم فرج هم المحظومين ونفس كرب المكروهين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين إلهنا أمرتنا فلم نأتبر وزجرتنا فلم نزدجر فلا قرآء فنعتبر ولا أطرياء فلن تصد ولكن مقرهون معترفون اللهم قابل إساءتنا بإحسانك تقصيرنا بعفوك وامتنائك اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ذلت بنا عن مهنع نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وإنا مقرون في إساءتنا إلى أنفسنا نرتو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون ومن عذابك مشفقون اللهم اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا يا والدينا اللهم اصلح لنا شأننا وذرياتنا واحسن خواتمنا اللهم اصلح لنا النوايا وذرياتنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم قد رفعنا اليك اكف الضراعه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 فهو مؤمن وهم مؤمن وسابقنا ودليلنا اليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا واجعله برحمتك حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا من من يقرا القران فيرقى ولا تجعلنا من يقرأ القران فيشقى اللهم البسنا وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلائن الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا بحفظك واكلأها برعايتك اللهم احرصها بعينك التي لا تنام واكلفها بركنك الذي لا يطام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك بك منك لا نحصي فناء أن عليك أنت كما أذنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين